Fi الآخرين وجعلني لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاهون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إِن كنا لفي ضلال مبين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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عَلَيْهِ من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قَالَ وَمَا